أعوذ بالله من الشيطان الرجيم برائة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْتَزِّي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ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 119-إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم, شيئا ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين 110-إلا الذين عاهدتم من فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وَقُ المشِكينَ حيث وَجدَمُهُم وَخذُوهم وَحصُهُم وَقُلدوا لَهُم كل مَرسَد فإتَاب وَقامُ الصلَةَ وَآتَُزذَّكاتَ فَخَلّوا سَبِيلَهمم إِ الله غَفُور الرحيم وَإِن أحدَد مِنَ المُشِْكينَاسجاركَ فَأَجهُ حتىد يسمع كلَلَامَ الله فأَجرُهُ حتى يَسمع كلام الله الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون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 كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمهم يرضونكم بافواههم وتابا قلوبهم يرضونكم بافواههم وتابا قلوبهم واكثرهم فاسقون اشتروا بايات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيل إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذنبه وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي لَبْسٍ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَإِن تَلكَ الْكُفْرُ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم باخراج الرسول وهم بداوكم اول مروه اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم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 أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَتْرُكُوا وَلَمَّا يَأْتِ أَذِنَ اللَّهِ وَلِلَّهِ شَأْنُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ ولم يتخذوا, وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا وَاللهُ قَدِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 يُبَشِّرُهُم رَّبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَرِضْوَانٌ وَجَنَّاتٌ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ يُعْدُهُ أَجْرًا عَظِيمًا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا ان استحب الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال نقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وتجارة تخشون كسادها ومساكن تربونها احب اليكم احب اليكم من الله رسوله وجهاد في سبيله فتصُ حتىَ يأت الله بأَمه فتَصُ حتىَ يأتِي الله بأَمرِ والله لا يهد القَوم الفاسِقين لقد نَصََكُم الله في موااطن كثيرَة وَيومَحونَ حنين وَيَوومَحونَلٍ حنين إ جدتكمم كَثَةك فَلَ تُون ك شَيئ وضاقَتعَريكُم الأرضُ بمارا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 والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا ان ان المشركون نجس فَلَا فلا يقربوا المسجد الحرام فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلتا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء İnnal-laha alimun hakim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 129-وهد عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأكواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله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 لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ والَّذينَ يَكْنِسُونَ الذَهَبَ وَالْفُِضَّةَ وَلَا يُ فِقُونَهاَا فِي سَبيلِ للل وَلَا يُم اللَّهِ فَمَشّرهُم بعذاابٍ أَلم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 إلا تنفر يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قومن غيركم ويستبدل قومن غيركم ولا تضرونه شيئا والله على كل شيء قدير الا تنصروه فقد نصر الله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 بودت عليهلَهِ مشقَّها وَس يَخلكونَ بِاللههِ لَ وَاسطقعنا لَقَرجن معكم يهلِكونَ أَن فُسَهُم واللههُ يعلم إهُ لكذبون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 انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ورتابه قلوبهم ورتابه قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو اراد الخروج لاعد له عده ولكن كره الله بعاثهم كرها الله بعاثهم فسبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما ساذوكم الا خبا لما ولا اوضعوا خلالكم ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لََ بتَغَو الْ الفتْنَةَ مِ قَبلْل وَقَهُ لَأُور حََّ جَ الحَق وَظَهرَ أَممررُ اللهَّ وَهُم كَارِون وَمِنْهُم مَي يَقولُ أذَلّ وَلَا تَفتِّ أَل فِيفِتْنَةِ سَقَقُوا وَإَِّ جَهَنَّمَ لَ مُحيقَةُ بِالكَافِرين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 وَبِأَيْدِينَا فَتَرَبصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كُرْهاً لَّنْ يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِن كُنتُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله و برسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا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 وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا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 وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ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 مرائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض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 وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذين خاضوا اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك هم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 يَأمررونَ بالِالمَارُوف وَيَنهون عنن الْمُمكَنِ وَقمونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاتَ وَيُقيرونَ اللهه وَرَسُولهُ أُلائِكَ سََرحَمُهُم الله ان الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم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 وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يلقون na uh no, -huh.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 لا يجدون الا جهلهم فيسخرون منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم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 وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا, وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حروا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا فَالَّذِي يَضْحَكُ قَلِيلًا وَالَّذِي يَبْكِي كَثِيرًا جَزَاؤُهُم بِمَا كانوا يكسبون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 ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا على الَّذِينَ إِذَا مَآتَوْكَ ما لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ قُلْتُ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا انما السبيل على الذين يستاذنونك وهم اغنيا رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون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 والسابقُونَ الأوَّلونَ مننَ الْ المهاجِرينَ والأَوصارِ والَّذينَ التَّبَعُهُ بِحسَان الضِيَ اللهَّ عنهم.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 خُذ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ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 والَّذينَ التَّخَدوا مَسْجدد ضِار وَكُفْرَ وَتَفرْيقًا بَيْنَ المُؤْننينَ وَإرصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللهَّه وَرَسونًَا وَِر صَادَل لِمَنْ حَارَبَ اللهَّه وَرسُونَهُ مِ قَبل وَلَا يَحْنفُا إن أرَدنَا إِلَّاحُسْنَ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 أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ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 وَمنَن أَوْفَادِ أَهْدِي مَِ الللههِ فَسَّدِشِرُوب بَيْغِكُم الذي بَا يَعْتُودِهِ وَذَلِكَ هوفَووزُ الْ العظِيم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 مَلْجَأٌ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ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 وَمَا مِن لَّيْلٍ إِلَّا كَانَ مِثْلَ مَا مَضَىٰ ۚ إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مَّحْضُورٌ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۚ إِنَّهُ لَهُ ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يحذرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبِشِرُونَ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 وَتَُّ ذَرَبعْضُهُم إى بَعْضٍ هليَراكُم مِنْ حَد هل يَراكُم مِن أَحَدثُ م أحد صَرَفُ صَرَفَ اللهَّهُ قُلوبَهُم صَرَفَ اللهَّهُ قُلوبَهُم بِأََّهُم قَوْم لا يَفْقَون لََ جَ أَكُمْ رَسُول مِنْ أَم فسِكُمْ عَزيزٌ عَلَيْهِمَا عَنتُم عَزيزٌ عَلَيْهِمَا عَنتُمْ حَرسٌ عَلَكُم بالِالمُؤمنِنينَ رَأوفُ الرحيِيم